لا تكذبون أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون إصلواها فاصبروا أو لا تصلحوا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم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 والذين آمنوا واتبعتهم ذريةهم بإيمان الحقنا بهم ذريةهم الحقنا بهم ذريةهم وما ألتناهم من عملهم من شيء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 مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم